بسم الله الرحمن الرحيم قد أفتح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله بمعرضون والذين هم للزكاة فأعينون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أمام أيمانهم فإنهم غير منومين فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَالَّذِينَ هم عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ فِيهَا خَالِدُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِنْ <تصفيق> ماقالغنا انظوفة عغةنا فَاقال قنا العغة موضغةنا فك سنا العظام الأحم فقالقنا الموضغة عن غ فكسنا ظام نحمَنا ثم ن شأنام خلق ا آخر فَتباركَ الله أحسن ثم إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لميتون ثم إنكم بعد ذلكك لم ت وَلَقَدْ خَلَقْنَا غَرْقًا فَأَنْتُمْ سِبَاعٌ طَائِرَةٌ وَمَا كُنَّا عَلَى الْخَالِقِينَ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّغْدِيًا فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَفِي الْأَرْضِ إِنَّ عَلَيْهِ آيَاتٍ لِّقَادِرُونَ فَإِذَا شِئْنَا لَكُمْ مِّنْهُ جَنَّاتٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ يَكُونُ فِيهَا فَغَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ ثُمَّ تأكلون تخرج مِن آنٍ ۚ جَنَّاتٌ من أطول سيناء أتمت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لا عبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فضال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إلهي ويره أفلا تتغلون. فقالوا له الذين كبروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتبضل عليكم ولو شاء الله لا نازل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن ويلا رجل به جنة وفتربصوا به حتى حيننا قال ربي نصرني بما كذبوا فَوَحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَوَحَيْنَا فِيهِ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا فَأَرْسَلْتَ النُّورَ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ نَجٍ جُزْءَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَنكِ الْيَمَنَ سَبْعًا إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مرغون فإذا استويس أنت ومن معك على الفلك فكن الحمد لله الذين جاءنا من القوم الظالمين وكن ربيانا سنهم وسلام مباركا وأنا خير المنزين إن في ذلك لآيات وإذا كنا لمبتلين ثم نشأنا من معنهم غرنا الآخرين منهم إن الله ما لكم من إله غيره فقال المجد من القومين الذين كفروا وكذبوا من قوم إِلا أثنتِ وأشرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إِلا مشرمثكم يأكلون مما تأكلون يأكلون مما تأكلون منه ويشربوا مما يشربون ولين أضعتهم مشرمثكم إنكم إذا لقاسين أي عندكم أنكم إذا متواكنتم تراب مع نظام أنكم مخرجون هيهات هيهات لما تمعدون إنه إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إنه إلا رجل نفترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال ربي نصوصني بما كذبوني قال عما قليل ليصبحون نادمين فأقذتهم الصيحة بنحق فجعلناهم ملساءا فبعدا للقوم الظالمين ثم نشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسمعون من أمة أجرها وما يستخرعون ثم أرون رسلنا رشولا كلما جاء أمة رشون وهكذبوا فاتبعنا بعضهم فاتبعنا بعضهم بعض مجان لهم حديث فبعذل لا يؤمنون ثم أرون موسى موسى وخارون بآياتنا وشُرْقاً مبين إلا فيه جعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما علينا فقالوا أن أؤمنوا لبشرين مثلنا وقومهما لنا عاملون فكذبوهما فكانوا من المهنكين ولقاند آتينا موسى اكتابا لعلهم يهتدون وجعلنا بنا ما ريما بأمه آلتا وآويناهما إلى ربما تنقاس ضرار ومعين يا أيها الرجل كنوا من الطيبات وأعملوا صالحا إني بما تعملون عليهم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبران كل حزب بما لليهم فريحون فدارهم في غمرتهم حتى حين لحسبون أن ما نمدهم به من مالهم وبني نسارع لهم في الغيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشة ربهم مشفقون والذين هم من آيات ربهم يؤمنون والذين هم ربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتم قلوبهم جلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولن يكلف نفسا إلا مسعى ولدينا كتاب ينطق ولدينا كتاب ينطق من حقهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك ومنها عميل حتى إذا أخذنا مترفههم مترفيهم من أعداب إذا هم يجأرون لا تجأروا يوم إنكم مننا لا تنصرون قاند كانت آيات تتلع عليكم فكنتم على أعقامكم تنكنصون مستكبرين به سامران تهجرون فلم يتدبرون قبل أمجاءهم ما لم يأتي آباءهم أو الأولين أَمْ عَلِفُوا رَسُولَهُ فَهُمْ هُمْ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ مَّنْ جَاءَهُمْ مِنَ الْحَقِّ يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا حَقَّ كَرِيمٍ وَيَمْتَثِلُونَ حَقَّ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِنَّ بَلْ أَسَآءُهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُوَ عَن ذِكْرِهِمْ عَنِيضُون أَمْ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصُّهَافِ طُلْنَاكُمُون وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِن ضُرٍّ لَّلَجُوَ فِي ضَوْءٍ يَأْنَمُهُمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ فَمَسَّكَانَهُمْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إذا وهو الذي أنشأ لكم السماع والأبصار والأفدة قليلا ما تشكرون وهو الذي درانكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار فلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا إذا متنا وكنا جرابا وعظاما إنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن أباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا ساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إذا كنتم تعلمون سيقولون إلهي قل فلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب عرش عظيم سيقولون إلهي قل فلا تتقون قل من مينه كل شيء وهو ولا يجار عليه إذا كنتم تعلمون فلسيناهم من وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولدي وما كان معهم من إلهي إذا نذهب كل أولئهم مما خلقا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصرفون عالي من غيب وشانة فتعالى عما يشركون قل ربي ما تري أني ما يعادون ربي فلا تجعني في الغوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعيدهم نظالرون إذ فعبنته أحسن سيئة نحن أعلم بما يصفونه، ويقول ربي أعود بك من همزة الشياطين، وأعود بك ربي أن يحضروني حتى إذا جاء أحد من الموت قال ربي رجعون، لعله أعمل صالحا في ما ترك تكل أن إنها كلمة هو قائلها ومن وراهم الرزق إلى يوم يأتون، فإذا نفق في صول فلا نساب بينهم يميث ولا يتسئلون. فَمَن لَّكَ غُنَّةٌ مَّعَذِنُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن خَفَتَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ سَلْفَحُوا وُجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا يَحْمُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ جَمِيعًا كَذِبِينَ قَالُوا رَبَّنَا وَلَبِثْنَا قَالُوا اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تَكَلَّمُونُ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي قَالُوا اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تَكَلَّمُونِ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَأَثْبِتْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَتَقَلَّبَتْ جُمُوهُمْ حتى حَتَّىٰ أَنَسَكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمْ يَوْمَ بِمَا قَالَيْكَمْ لَبِثَتُمْ فِي الْأَرْضِيَ عَدَىٰ سِنِينَ قَالُوا لَبِثَتُمْ أَيُمَدَهُ بَعْضَ يَوْمِنَا فَاسْأَلِنَا الْدِينَ قَالِ إِنْ لَبِثَتُمْ إِلَّا قَدِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كنتم تَعْلَمُونَ افاحشمت أَنَّمَا قيل اطناكم عبثا بانكم الىنا لا تشرجون نفتا لله والملك حق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو لَا الله الا ان اخر لا برهانا له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الله الرحمن سُورَةٌ نَزَلَ وَفَرَضْنَا وَنَزَّلْنَا فِيهَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ من المؤمنين الزَّانِي لا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا وحجم ذلك على المؤمنين وَالَّذِينَ يرمون المحصنة ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجردوهم ثمانين جادة ولا تقبلوا لَهُمْ شهادة أبدا فأولئك هم الفاسقون إلى الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فينا الله وفور رحيم والذين يرثمون أزواجهم ولم يكن لهم شهدا ولا أنافسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات من لا إله من الصادقين والقامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرمو عنها العذاب نتشهد أربع شهادات من لا إله من الكاذبين والخامسة أن الله عليها إن كان من الصادقين وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ كُنَّا مِنَ الْمُسْتَهْزِئِينَ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا منكم مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ لَا اغْفِرْ لَنَا لَكُمْ الَّذِينَ سَبَقُونَا لَكُمْ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا مِنْهَا الْإِثْمُ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ لولا جاءوا إليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهادات فولئك عناد الله ومن كاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لما سلكم فيما أفضت به عند أبو إذا تَا قَوْنَهُ بِيَأْسَتْ كُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا يَسُكُمُ هِيَ الْوَمَا تَحْتَسِبُونَ هَيِّنٌ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ الله أبدا اللَّهُ أَن مِثْلِهِ وَيُبَيِّنُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وحكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فأضل الله عليكم رحمته وأن الله رؤوف رحيم يا إن والذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولمن افاض الله عليهم رحمته ما زك منكم من أحد ابدى ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يئسن اولي الفضل منكم ساتي ان يعطوا القربى والمساكين ولا يئسن اولي الفضل منكم ساتي ان يعطوا القربى والمساكن في سبيل الله وان يعفو لا تحبون أن يغفر الله لكم الله وفوروا الراحيم إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الدعين في الدنيا والآخرة لهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم أسلتهم يديهم ورجلهم مما كانوا يعملون يوم إذن وفيهم الله دينهم لحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ولائك مبرؤون مما يقولون لهما وفرة ونزق كريم يا أيها من لا تدخلوا بيوتنا ولا بيوتكم حتى تستأنسوا وتنموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تدلوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذنكم فإذا قيل لكم ورجعوا فرجعوا واسكانكم الله بما تعملون عليم إِذَا أَيْنُ قُلْنَا احْنَا نَتْلُو بَيْتًا وَإِلَى مَسْكَنِهِمْ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبْغُونَ وَقُل وما لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَرَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ إِلَّا ولا يبدي نزية ونيلا لبعولتهن وآباءهن وآباء بعولتهن وابنائهن وابناء بعولتهن وإخوانهن وإخوانهن وبنين إخوانهن وبنين أخوانهن ونساءهن وبني وما منكث أيمانه من تابعين غير أئمة وَإِذِ ٱئْتَزَنَ إِجَابَتِي مِنَ ٱلرِّجَالِ أَمِ ٱلطَّيْفِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاءِ وَلَا يَظْهَرُ بِهِ نَبِيٌّ إِلَّا حُجَّةٌ لِّيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا المؤمنون لعلكم وَإِنْ هَكَ يَحُنْ أَيَامًا مِنْكُمْ وَصَالِحًا مِنْ عِبَانِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ أَيُنِمْهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلِيَسْتَعْفِفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَى حَصَائِلِ الله من يُنِزِّلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ أَكْرَمَ مَكَانٍ إن إِنَّ اللَّهَ كَانَ وَأَنْتُمْ من لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الذي آتاكم وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ فَاتَّقُوهُ فَتَزَكَّوْا وَأَنَا تحصنا النَّاسَ إِلَيْهِ جَمِيعًا وَمَا أَنَا بِضَارِّهِمْ شَيْئًا الله من بِمُضَارِّهِ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَا يَنزَلُ مِنَ وَلَقَدْ الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درجي ينقض من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ولا غربية يكان زيتها, زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار على نور يهد الله لنوره من يشاء ونضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالهدم والآصال رجال لا تنيم تجارة ولا بين عن ذكر الله وإنقام الصلاة وإيتاء الزكاة يغافون يوم أن ستغلب فيه قلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عملو ويزيدهم من فضله والله يرزق ما يشاء وبغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب مقيعٍ يحسبهم ضمأ ما حجاء إذا جاءهم ولم يجده شيئاً ما الله عنده دم فما فام والله سريع الحساب. أبكى ظلماتنا في باحة نجي يغشاه موج من فنقه موج من فنقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرجه وَمَنْ لَمْ يراها اللَّهُ لَهُ نُورًا الله له نورا فما له من نور ألم ترى إن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض ألم ترى أن الله يستفح له السماوات في السماوات والأرض والطير كل كلن قد علم صلاته وتسبيحه والله معلم بما يفعلون ولله منك السماوات والأرض وإلى الله المنصير ألم ترى أن الله يزجي سحابنا ثم يولف بينه ثم يجعله ركامنا فتغنفت غير أخرج من خلاله وينزل من السماء من جبالنا فيها من بردنا في يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء لكان سناب يذهب بالأبصار يقنب الله الليل والنهارين في ذلك العبرة لأولي الأبنصار والله مخلوق كل نداء بتم ما إذا فمنهم من يمشي على باقنه ومنهم من يمشي على لجنين ومنهم من يمشي على أرباع يخلق الله ما يشاء وإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَقَدْ أَنزَلَ آيَاتٍ مُبَينَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِ مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَضَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا هُمْ عَنْ ذَلِكَ بِمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَابَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَعَنَتِ يَظُنُّونَ وَهِيَ كُلُّهُمْ في قلوبهم مرض أمير رتاب أم يخافون أن يحرف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وما يطع الله ورسوله ويخش الله ويتعطه فأولئك هم الفائزون وَإِذَا جُمُّوا بِلَأْئِئِ ذِمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرَثُوهُمْ لَيَخْرُجُنَّ كُلَّهُ ثُقْسُمُوا وَاعْتَصَمُوا بِالْمَعْرُوفِ إِنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَيَضِيعُ اللَّهُ وَاضِعُ فَأَسْنَى فِينَا تَبَلَّ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قابلهم وليمكنن لهم دينهم الذي اغتطى لهم وليبدلنهم من معنى فيهم أمنا يعبدون لي لا يشركون به شيئا ومن كبر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وأطيعوا رسولا عليكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وماؤاهم النار ولبئس المصير يا اي والذي امنوا الذين من الساكنين من الذين ملكت ايمانكم الذين لم يروا حلما منكم ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ابكم من الظهيره ومن بعد صلاه عشاء ثلاث مرات لكم اذا عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طواف عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليهم حَكِيمٌ وإذا بنغ الأنقفال منكم الحلم فليستئذنوا كما استئذن الذين من قابلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليهم حَكِيمٌ والقفاعل من النساء التي لا يطرجون لك أحد فليس عليهن جناح أن يضعن ثئبهن غير متبذجات من زينة. وإن يستعفف أنه خيرل لهن والله سميع عنه ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المنطج حرج ولا على النافسكم ألا ت根أت Cloneué من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم وبيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم أَلَمَّا يَأْتُوكُم مَّفَاتِحُ أَمْوَأِكُمْ أَوْ صَرِيقُكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَنَسَهُوهُ جَمِيعًا أَوْ تَشْتَاتُوا فَإِذَا خَشِيتُم مَّوْجًا فَنَجِّمُوا عَلَاهَا من فَطِيقُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِندِ إِلَهِ مُبَارَكَةً غَيْبًا إِذَيَّكُمُ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين عبدوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمريه الجامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنون كولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لما نشئت منهم أستغفر لهم الله إن الله رفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذي يتسللون منكم لماذا فلأحدا للذين يخالفون عن أمره ألا تصيبهم فتنة أم يصيبهم عذاب أليم ألا إن للأماء في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبيههم مما أعملون والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذين هم ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتغذوا من دونه آلية لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون يا نفسهم ضرهم ولا نفعا ولا يملكون مبتا ولا ولا نشورا وقال الذين كبروا إن هذا إلا إفكون افتراه وأعالقوا عليه قوم الآخرون فقد جاءوا من مزورا وقالوا أساغير الأولينك تتبهى فيتن عليهم مكرة ما صيدا والآن أزنه الذي يعلم في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لأولاء أزنينه من أكله فيكون معه نذيرا أَمْ يُنْقَالُ إِلَيْكَ إِن سَوْفَ يَكُونُ هَٰذَا جَنَّةً يَدْخُلُ مِنْهَا وَقَالَ ظَانٌّ مِنْهُمْ إِنَّ هَٰذَا لَجَنَّةٌ مِنْ عَطَاءٍ إِلَّا رَجُلٌ مَشْقُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَمِيعًا تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَكَ غَيْرًا مِنْ دَانِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْكَ بِالسَّاعَةِ لما نكدب بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعونا لك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ونعو ثبورا كثيرا قل خير أم جنة خلل التي رعدا متقود كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحسرهم ما يعبدون من ردون الله فيقولوا أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أمن ضل السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتغذب ردونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما مورا فقال كذبوكم مما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذيقه عداما كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض الفتنة اتسمرون وكان ربكم بصيرا صدق الله العظيم سمحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح